قلُ يَمُوسَ إَّا أَ تُثَ وَإَِّا أََّبونَ أَوولَمَن أَقاء قل يَوسَ إَّا أَن تُفَ وَإَّا أَكونونَ أَ قال بل الق قال بل الق فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ الْمَوْتِ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ الْمَوْتِ قُلْ لَا تَخَفْ إنك أنت وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَرَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ, ساحر إنما صنعوا كيد ساحر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيث ولا يفلح الساعر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا قَالَ لِئَن آذَنَ لَكُمْ قَالَ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف وراصلبنكم فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي الظُّلُوعِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ولتعلمن أينا أشد عذابا وعبقا قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤفرك سطرنا فقد ما انتقب فقد ما انتقب انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما يغفر لنا خطايانا وما اقترتنا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترتنا يَا رَبِّ وَلَنَا فَطَايَمَا وَمَا أَخْرًا كَانَ عَلَيْهِ مِن سُقْوَى وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالْقَاؤُ خَيْرٌ وَأَلْقَى إِنَّهُ مَن يَفْتَرِضُهُ لَهُ جَهَنَّمَ إنه من يحكي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا مَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ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 وذلك جداء من تذكى